سلام للذي وراش بكين غريب غايب عن دياره يا صاحب الصبر ربيعين البعد محدق وأنا راه يا صاحب الصبر ربيعين البعد محدق وأنا راه من المقدر على المسكين دار الزمن يقطع أخباره بابني لك الحزن في سطرين مخالف الوقت وسراره احذر دموع على ساليبين لجاة أمك لك زياره اخفي دموع الحزن في العين اظهر لها الفرح بنواره قبلها بحل الكلام الزين قدم لها السمح وعذاره واطلبها يا يما لا تبكين الوقت يا مصعب اخطاره ادعي يا يما عصى الله يعين في سجني تكون كفاره لا تجعلين الحزن بابين باب الحزن قفيني داره السجن هذا علي هدين قبل الشبك وجداره سجنة شارف ماهي سجنة شين السجن يا كثري زواره سجنة شارف ماهي سجنة شين السجن يا كثري زواره بصبر يا يما لو اني وين عدت الأيام دواره لو كان عنك غيب سنين الورد ما ينكر زهارة أنسى عذاب السجل لوين على بين الحبس وسوارة العسل لابد بعد لين والجرح ما توجع هذارة يا دنيا لك سلاوين دام لحرار جبارة يمي منك الصبر تكفين الكسر يحتاج لجبارا شوف العسى كيف في فلسطين أفعال شارون وانصارة في القدس كمناس حزنانين سلحهم طين وحجارة أطفالي بالدم غرقانين ماتوا من صغار وكبارة ورجال توقعها رباكين ولم تصرخ والعذارة وين الدوان العرب هم وين وين الجار عن جاره لا تترك القدس للطاغين اللي على الوعد قهارا يوم يشوف الأساب العين يهون السجن ومشوارا كف دموعك عن الخادين الفك للبعد صبارا اللي خارق امته من طين وبرحمته تنزل الامطاره نغبت عن خاطري والعين وبدونك النفس محتاره دعوتك اليوم لا تنسين اسجد من خيارة واذا كنت بعمري بتشوفين لعد راسي يرجع الحار